وَإِيَّوْقَاتِلُوَكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدِبَ رَثُمَ لَا يُصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُذِلَّةً أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ الْنَّاسِ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ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 إِن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَجُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إن الله بما يعملون محيطا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم فَتَنِمُوا أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدِيرٍ وَأَن تُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا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 واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين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 والناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء.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 وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ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 وَمَا مَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَهَوَّسُونَ بِإِذْنِهِ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 نُعَاسًا يُرْشَا طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَغْمَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ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 سمي الله لمن حمده الله اكبر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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا اخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزاة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 لَمَوَفِّرَتْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُمْ أَوْقُتِ الْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِمَن تَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلٌ غَلِيظٌ الْقَلْبِ لَمَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ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 ثمّ تُوَفَّى كُلّ نَفْسٍ مَّمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضَلّونَ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 زكّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ظلّ مبين، أو أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عيد أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يَوْمًا تَقُولُ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دفعوا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 والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه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 الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء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 قالون لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء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 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فَقَدَ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَنٍ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء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 قُل لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 نزل إليهم خاشعين لله, خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجره مع ربه إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر